ما لكم كيف تحكمن افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجن تسبا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 إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لا نحن الصافون وإنا لا نحن المسبحون وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَمَّا أَنَّ عِندَنا لَذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون اف بعذابنا يستعجلون فاذا نازل بساحتهم فساء